إياك ومقعداتك عن الفوز وسارع إلى مغفرة من ربك وجنة عرضها كعرض السماء والأرض ولا تكن أسيرا لذنوبك يغازلان في لمهي والموت يخطو نحوه إلى متى تحيا على يغافلا يغافلا في لهوه والموت يخطو نحوه إلى متى تحيا على إثم وترضى فعله يغافلا في لهوه والموت يخطو نحوه إلى متى تحب أن تصل إلى وتستحي من سواها تهيم في ليل الهوى. بو ثمن قضيتها في زله ان تقول يا نفسي فعلي بشهوه خدعتها كم أضعيتها تقول يا, يا نفسك علي, علي بشهوة خداتها يغافلا يغافلا في, في, في لهوه والموت يخطر نحوه, نحوه إلى متهامة متها تحيا على, متها متها تحيا على اسم وترضى, وترضى فعلا والموت يخطو نحوه إلى متى تحيا على إثم وترضى فعله تخاف من غم كمن يقول للغريب هيا تعالى للقمم فدعك من رقي الذنوب وأصلحي يوم العيوب ولتنظفي ركب الهدى قد جئت يا ربي اته فدعك منك يغض الذل واصلح لي يوم الدين ويطهرني من عدا قد جئت يا ربي يا ربي يا, غافلن يا, غافلن يا غافلن لهوه والموت يخطر نحوه إلى متى تحيا على اسم وترضى فعله يغافلا في لهوه والموت يخطر نحوه إلى متى تحيا على إثم وترضى فعله